الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث ايها الاحبه في ذكر ما يستخرج من الهدايات من هذه الايات الكريمات من هذه السوره المباركه سوره البقره ولم يزل الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى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 كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها إلى آخر ما ذكر الله من جزائهم فهذا الجزاء هو من فضله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين وذلك أن هذا الثواب بهذه الجنات التي تسرح الأنهار من تحت قصورها وأشجارها مع الأزواج المطهرات إلى غير ذلك مما ذكر الله من الفواكه والثمار كل هذا أكبر بكثير من أعمال هؤلاء لأنهم مهما عملوا ومهما بذلوا بهذه الأعمار القصيرة المحدودة ثم بعد ذلك يأتي هذا الجزاء العظيم الذي لا يتناهى يعملون قليلاً ثم بعد ذلك يكون هذا الجزاء الممتد إلى الأبد لا يحد بسنوات قليلة ولا كثيرة لا بملايين السنين ولا بمليارات السنين وإنما لن له مع هذا التجدد الدائم فهذا كله من فضل الله عليهم إضافة إلى أن الله هو الذي وفق لهذا وهو الذي هدى له ومع ذلك يسمي هذا العطاء اجرا كما في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى ويثيبهم عليه مع أنه هو الهادي والموفق والمعين ثم تامل قوله تبارك وتعالى وهم فيها خالدون فالجنة لا تفنى ولا يفنى ما فيها من الثمار والولدان والأزواج فأهل الجنة خالدون فيها أبدا وهذا أمر معلوم لا خفاء فيه وحينما ذكر الله تبارك وتعالى هذا الخلود فإن ذلك يعطي المؤمن أمانا ويضيف إلى نفسه سعادة فإنه إذا علم بأن هذا النعيم خالد وأنه خالد في هذا النعيم المتجدد لا يرد عليه الموت ولا الزوال ولا الانتقال ولا الانقطاع ولا آخر له ولا انقضاء لا يوجد هناك موت ولا يوجد أمراض لا خطيرة ولا غير خطيرة ولا يوجد مشكلات ولا يوجد هموم ولا يوجد ما يقلق ولا يزعج حتى الغم أو الغل والحسد أو اللهو كل ذلك لا يوجد في الجنة لا وجود له لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا هو مما يكدر النفس ويشوش القلب وكذلك أيضا ونزعنا ما في صدورهم من غل فيكون الإنسان في ألوان وصنوف النعم فإذا كان في قلبه الغل فإنه يتكدر عليه هذا النعيم وهكذا حينما يتذكر الإنسان أنه سيفارق هذا النعيم، فإن ذلك يقلقه إذا كان يشعر أنه سيموت أو سينتقل أو سيحصل له فراق الأحبة، فإن ذلك لا شك أنه يحزنه هو الموت ليس كالموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقير. انظروا إلى من كان عندهم الأملاك والأموال والثروات الهائلة وألوان النعيم. بعد مدة بعد مضي السنين فإنه إن عمر فإنه يكون في حال من الكدر والضعف والأمراض ويضعف سمعه وبصره وتضعف قواه حتى لا يستطيع المشي والحركة والانتقال ثم بعد ذلك تضعف مداركه العقلية وبعد ذلك يديره أصغر أولاده فياخذ الصغير بيده ليذهب به هنا وهناك ويتفضل له لالا يقع له المكروه أو يخرج أو يتعرض للخطر بعد أن كان يدير ويدبر ويكتسب الأموال ويسافر ويذهب ويأمر وينهى بعد ذلك أصبح يدار من قبل أصغر أولاده ويحصل له ما يحصل من السآمة والغم إلا من رحم الله فتح على قلبه بالاشتغال بذكره بألوان الذكر وقليل ماهم وإلا فإن الكثير أيها الأحبة مهما متعوا باللذات فإذا ذهب وقت الالتذاذ بها بضعف القوى المدركة وضعف القوى أيضا الغريزية وضعف القوى أيضا الحاملة للبدن فإن هذه القوى الثلاث إذا تلاشت صار الإنسان لا يستطيع الانتقال والذهاب والمجيء وكذلك القوى العقلية ضعفت وصار الإنسان ينسى حتى اولاده وزوجته فإذا جلس أمامهم يقول من هذا وهكذا حينما يكون هذا الإنسان في ضعف من القوى الغريزية بأنواعها فتفنى لذاته فلا يجد للطعام طعما فعند ذلك قد يصيبه ما يصيبه من الغم والكآبة والحزن وهذا أمر مشاهد حتى إنه لا يهوى لقاء الناس ولا الجلوس معهم بل لربما ينعزل من أولاده وأهله فلا يخالط هؤلاء الأولاد بعدما كان في أنواع إلا الذات الحياه الحياة أيها الأحبة ومن نظر وشاهد في أحوال الناس فإنه يدرك أن هذه الحياة لا تستحق أن توجه إليها الهمم وتقضى الأعمار في طلب حطامها وإنما الحياة الحقيقية هناك حيث اللذات الخالدة والنعيم المقيم الذي يحصل بالإيمان والعمل الصالح بعد رضا الله وهداه وتوفيقه فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها فهذا النعيم السرمدي الأبدي لا شك أنه أعظم أو من أعظم اللذات لأن العبد إذا علم أنه سيفارق هذه المواقع التي يتمتع فيها نظره ويتمتع فيها سمعه ويتمتع فيها جسده تتمتع فيها نفسه وروحه جميع أنواع المتع الأصوات والمشاهد والمحادثة والمجالسة والمخالطة على سرر متقابلين وكذلك أيضا بالمطعومات والأزواج وما إلا ذلك جميع أنواع المتع لكن إذا علم الإنسان أنه سيفارقها فإنه يحزن ولذلك كان بعض الشعراء يذكر أنه يحب أيام الفراق مرجيا بعدها الاجتماع ويكره أيام الاجتماع لأنه يرجي ويؤمل بعدها أو يتوقع الافتراق تجتمع الأسرة يأتون من نواحي مختلفة يجتمعون في الأعياد في إجازة من الإجازات في مناسبة من المناسبات من بلدان مختلفة يجتمع الشمل ويلتئم ويلتذون ويفرحون لكن كلمح البصر هذا انتقل وهذا رجع وهذا سافر وهذا ثم بعد مدة لو طويت صفحات الأيام والليالي هذا مات في يوم كذا وهذا مات في يوم كذا وهذا مات في مكان كذا وهذا مات وطويت صفحتهم ذهبوا هذه الحياة كلنا يفارقها أيها الأحبة وينتقل عنها لكن أين الحياة الحقيقية التي لا حزن فيها ولا هم ولا غم ولا فراق ولا انقطاع للذات هي التي ينبغي للعاقل أن يسعى لها مع عمارة الأرض الأرض لا بد لها من عماره ولكن لا تكن هذه هي الغاية ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يذكر العبر والأمثال والعظات التي يصور بها حال الحياة الدنيا وما إلى ذلك ثم يقول بأن ذلك آيات لأولي الألباب لقوم يعقلون وما أشبه ذلك لأن العاقل ينظر إلى الحياة البعيدة هناك حياة وراء هذه هذه طور من الأطوار كان الإنسان في بطن أمة هذا في طور تسعة أشهر قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا ولكنه في النهاية سيخرج له أيدي وأرجل لا يحتاج إليها في بطن أمة له أعين لا يحتاج إليها في بطن أمة لكنه سيحتاج إليها في المرحلة الثانية التالية ثم بعد ذلك هذه الحياة التي نحن فيها والآمال الممتدة التي لا تملأها هذه الحياة انظروا إلى أصحاب المقابر هل انقضت أمالهم وأعمالهم الجواب لا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب فإذا يدرك المؤمن أن تلك الحياة هذا النعيم هذه الثمرات المتجددة كل ثمرة لها طعم جديد إذن لا سآمة وهو أيضا خالد فيها فهذا أمان إذن لا يوجد سآمة ويوجد خلود قد يبقى الإنسان يعمر كما قال الشاعر ومن يعيش ثمانين حولا لا أبالك يسأم فهذا لأن الأمر يتكرر عليه في حياة روتينية لا تتجدد معه لكن هناك الحياة المتجددة هذه الحياة كم من إنسان لربما يفضل الموت فيها على الحياة كما قال الشاعر يصف حاله وحال أمثاله ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مما لا خير فيه ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه هذا يتمنى الموت الموت لكن هناك لا يوجد أحد يتمنى مفارقة هذا. النعيم المقيم في الموت يذبح بين الجنة والنار. ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت. ويا أهل النار خلود بلا موت. هنا الناس يخافون. يخافون من الأمراض. يخافون من الفقر. يخافون من الأشرار. هناك في الجنة لا يوجد أشرار. ولا يوجد فقر. ولا يوجد قلق على المستقبل. ولا يوجد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 وبشر الذين آمنوا يجمع لهم بين البشارة والنذاره الترغيب والترهيب فهما كالجناحين للطائر لا يكون الإنسان في حال من لربما الخوف الذي يورثه اليأس والقنوط ولا يكون في حال من الرجاء المفرط ثم يقدم يوم القيامة ويجد نفسه قد قدم إقدام المفاليس وليس له عمل يسعف فلا تحصل له أماله ولا تتحقق الأمور التي كان يرجيها هذا القرآن الذي تحدى الله به قد طعن فيه الكفار بطعون كقولهم بأن هذا القرآن لو كان من عند الله عز وجل لما ضرب المثل فيه بالذباب والبعوضة وما أشبه ذلك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 من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة بأنه لا يستحي من الحق أن يذكر شيئا ما قل أو كثر ولو كان تمثيلا بأصغر الأشياء كالبعوضة والذباب ونحو ذلك مما ضربه الله عز وجل مثلا لعجز كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى أما أهل الإيمان فيعلمون حكمة الله في التمثيل بالصغير والكبير من خلقه أنه حق من الله وأما الكفار فيسخرون ويقولون متعجبين ما مراد الله من ضرب المثل بهذه المخلوقات الصغيرة الحقيرة لأنهم يكذبون أصلا أنه من عند الله تبارك وتعالى فالله يرد عليهم بأن هذا امتحان واختبار وتمييز للمؤمن من الكافر لذلك فإن الله تبارك وتعالى يصرف بهذا المثل كثيرا من الناس عن الإيمان ويهدي آخرين ولكن الله حكم عدل إنما يصرف عنه الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل إلى آخر ما ذكر الله عز وجل هذا القرآن أيها الأحبة فيه ما يزيد على أربعين مثلا من الأمثال الواضحة الصريحة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن القيم والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله الجميع، فالله تبارك وتعالى بحكمته يجعل ضرب المثل سببا لهداية بعض الخلق الذين فاهموا عن الله عز وجل وعقلوا عنه هذه الأمثال وجعل ذلك سببا لضلال قوم لم يفقهوا عن الله ولم يدركوا مرام هذه الأمثال كما دلت عليه هذه الآية ثم إن في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها هذا في دلال على رحمة الله بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتثبت في النفوس وتتضح الحقائق كأنك تشاهدها يقربها بضرب هذه الأمثال ويأخذ من هذه الآية أيضا حجيه القياس فان القياس هو من من هذا القبيل كل مثل ضربه الله تبارك وتعالى فهو دليل على ثبوت القياس لان مبنى هذه الامثال ايها الاحبه هو على المقايسه والاعتبار ان ينتقل من حال ما ضرب فيه المثل وما ضرب له فينتقل من هذا الى هذا فيكون له بذلك نوع اعتبار بهذا ولذلك قيل بان العبره ماخوذه من العبور والعبور الانتقال ولهذا قيل العبره مقدمه البكاء بانها ماخوذه من العبور عبور الدمع من العين الى الخد والعباره المعبر يعبر من هذه الناحية إلى تلك الناحية من النهر مثلا بين شطيه وهكذا في استعمالاتها هذا الإنسان الذي يعتبر وينتفع هو ينتقل من تلك الحال إلى حاله هو فيعتبر ويتعظ والقياس الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما فهو انتقال من فرع إلى أصل ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فأما الذين آمنوا ما قال فالمؤمنون يعلمون فأما الذين آمنوا فهذا يفيد التوكيد أهل الإيمان ولذلك إذا قوي الإيمان عظم القبول عن الله وإحسان الظن به وقبول هذه الأمثال والعبر والعظات والأحكام والحكم ومن ضعف إيمانه بدأ يتساءل ويتردد ولماذا ولم أقتنع ويبقى في قلبه من التردد والشبهات بحسب حاله وإيمانه وهكذا أيضا يؤخذ من هذه الآية أن المؤمن لا يمكن بحال من الأحوال أن يعارض كلام الله تبارك وتعالى وما أنزله وما أوحى به بعقله فأما الذين آمنوا وأن JUST wideo لاحظ الوصف أما الذين آمنوا ما قال فأما القراشيون أو الأوس والخزرج وإنما قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فالإيمان هو المؤهل للقبول ولذلك نجد الخطاب كثيرا ما يرد في القرآن يا أيها الذين آمنوا لماذا خطبهم بالإيمان لأن هذا الإيمان هو الذي يؤهلهم للقبول عن الله تبارك وتعالى وإلا فما معنى الإيمان يقول أنا مؤمن ثم بعد ذلك يعترف هذا أمر لا يتفق مع إيمانه ثم تامل قوله تبارك وتعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم هذا العلم علم جازم ولم يقل يظنون يغلب على ظنهم إنما يعلمون فأهل الإيمان لديهم علم راسخ وثابت ويقين لا تردد فيه ان ما أوحى الله به فهو حق سواء أدرك حكمته أو لم يدرك حكمته العبرة ليست في هذا العبرة في الإذعان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيره من أمرهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا بد من مجموع هذه الأمور أما مؤمن عنده تردد وينظر إلى كلام الله كأنه كلام أحد من البشر يرد عليه الخطأ والصواب ويحتاج أن يتوثق على هذا الكلام صحيح أو لا فهذا خلاف الإيمان ثم في هذه الآية أنه الحق من ربهم هذا التوكيد أنه ودخول ال على الحق الحق يعني الحق الكامل الثابت ثم انظر إلى الربوبية الخاصة المذكورة هنا من ربهم من ربهم هذه ربوبيته لأوليائه ربهم بالإيمان والهدايات ولذلك يقبلون ويذعنون أما الآخرون فيقول ماذا أراد الله بهذا مثل هذا اعتراض قال وما يضل به إلا الفاسقين لما ذكر من يضل به ويهدي به كثيرا وكثيرا لكن وما يضل به إلا الفاسقين من هم الفاسقون هم أولئك الذين لم يكونوا على الإيمان الثابت الراسخ كما سيأتي وتأمل قوله تبارك وتعالى وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا من الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هذا يدل على أن ديدن الكافرين أو الاعتراض على أحكام الله وحكمه ماذا أراد الله بهذا مثلا ذكره في سياق الذم لهؤلاء اذا المؤمن لا يحق له بحال من الأحوال أن يعترف على ربه تبارك وتعالى ويقول لماذا؟ لماذا شرع الله هذا التشريع؟ لماذا عبر بهذا التعبير على سبيل الاعتراض؟ فهذا لا يسوه بحال من الأحوال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا هذا يسمونه اللف والنشر لأنه لما تقدم ذكر المثل وذكر بعده الفريقين عقبه ببيان أنه يضل به قوما ويهدي به آخرين يضل به كثيرا أما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فهؤلاء هم الذين يهدي به كثيرا الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا هؤلاء يضل به كثيرا هذا يسمى لف ونشر لكنه لم يأتي على الترتيب السابق أولا هناك ذكر المؤمنين ثم ذكر الكافرين هنا ذكر فأما الذين آمنوا هناك ذكر المؤمنين ثم الكافرين هنا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهذا يسمونه لف ونشر مشوش وليس بمرتب يؤخذ من هذه الآية أيضا كثرة الضلال وكثرة المهتدين بالنظر إلى كل واحد من المجموعتين القبيلين على حدة لا بالقياس إلى مقابليهم فإن المهديين قله بالنسبة إلى أهل الضلال وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن ذلك لنتعظ ونعتبر ونحذر ويخاف الإنسان على إيمانه ويقبل على أسباب الهدية ويعرض عن أسباب الشر والغواية. وقوله تبارك وتعالى وما يضل به إلا الفاسقين يضل به كثير ويهدي به كثير وما يضل به إلا الفاسقين. هنا جاء بسم الفاعل وهو الفاسق صلة للالف واللام. الفاسقين والتقدير الذين فسقوا ليدل على ثبوتهم في هذه الصفة فيكون وصف الفسق ثابتا لهم قد يقول قائل قد هدى الله كثيرا من الفاسقين يقال هنا قوم يصرون على الفسق يبتعدون عن أسباب الهداية يقبلون على أسباب الغواية فهؤلاء لا يبالي الله عز وجل بهم بأي واد هلكوا فيكون هؤلاء يضلون ويكونون من أهل هذا الوصف وهو الفسق وذلك أبلغ في الذم بهذا التركيب لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدد فروعه ونتائجه وما يضل فعل المضارع يدل على التجدد يضل ودخول ال على الفاسقين والتعبير باسم الفاعل هذا يدل على ثبوت فهنا تجدد وثبوت تجدد للإضلال وثبوت على الفسق في الوقت نفسه ثم أيضا إن إضلال من ضل راجع إلى وجود العلة التي كانت سببا في إضلال الله للعبد لقوله وما يضل به إلا الفاسقين فالله حكم عدل فهؤلاء حينما أعرضوا عن الحق وأقبلوا على الباطل صاروا بهذه المثابة وما يضل به إلا الفاسقين فلا يأتي إنسان ويعمل ما شاء من المعاصي والانحرافات ويحتج يقول الله ما هداني الله يقول أما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرة وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ثم تأمل قوله تبارك وتعالى في هذين الفريقين فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فهنا حينما اعتقدوا صحة ذلك وأنه الحق وسلموا له هداهم الله عز وجل وثبتهم فيفهمون عن الله تبارك وتعالى وتنشرح صدورهم لهدايات القرآن والوحي فيزدادون إيمانا وطمأنينة ويقينا بخلاف أولئك الضلال فإنهم يزدادون شكوكا وغيا وضلالا هم بعكس هؤلاء كل من ضل أخذ من هذه الآية وما يضل به إلا الفاسقين كل من ضل فهو فاسق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهذا ذم لمن يضل به فإنه فاسق ليس أنه كما يقول شيخ الإسلام كان فاسقا قبل ذلك وإنما لما ضل به ولهذا تأولها سعد ابن ابي وقاص كما نقل الشيخ الإسلام رحمه الله في الخوارج وسماهم فاسقين لأنهم ضلوا بالقرآن فمن ضل بالقرآن قال شيخ الإسلام فهو فاسق ضلوا بالقرآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فهم يحتجون بالقران لكن هذا الاحتجاج بالقران وهذا الفهم والمنطلق الذي انطلقوا منه في فهم القرآن خالفوا فيه اجماع الصحابه ولذلك ما كان معهم صحابي واحد وانما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث الاسنان سفهاء الاحلام يعني حداثه السن وحدها تكفي قله التجربه وقله العلم وقله الصبر ثلاث كل واحده تكفي لان يقتحم الإنسان في هلكه، فكيف إذا اجتمع مع ذلك السفه والسفه يعني سوء التدبير وسوء التصرف والسفه يوجب الحجر على الإنسان فهؤلاء يضلهم الله تبارك وتعالى ولذلك لا يكاد يرجع منهم أحد ويستمرون في غيهم ومهما سمع الواحد منهم من النصوص والآيات والعظات والعبر ونصح الناصحين فإن ذلك لا يزيده إلا غيا هو قد استمر الضلالة نسأل الله العافية وانغمس فيها فصار ذلك طمسا على بصره وبصيرته هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تأولها في هؤلاء وسماهم فاسقين قال لأنهم ضلوا بالقرآن فمن ضل بالقرآن فمن ضل بالقرآن فهو فاسق أولئي بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والذي ينزعون منه هو القرآن فهل العيب في الصحابة؟ هل العيب في القرآن؟ وحينما خرجوا خرجوا في خلافة علي رضي الله تعالى عنه فهل كان ذلك بتقصير من علي رضي الله تعالى عنه؟ بل إن الذي قتله وهو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي كان من تلاميذ معاذ وأخذ عنه القرآن وكان في أول أمره مجاهدا قد جاء من الشام في فتوح مصر وكان يدرس القرآن في جامعها صلى الله العافية وصار شر الناس وأسوأ الناس الذي يجب الخلاص منه هو علي رضي الله عنه خير أهل زمانه من العشر المبشرين الجنة الخليفة الراشد ومع ذلك كان يرونهم أنه يجب الخلاص منه ليس رأي عبد الرحمن بن ملجم هؤلاء بهذه المثابة هل يقال علي رضي الله عنه كان مقصير هل يقال الصحابة كانوا مقصرين وهؤلاء خرجوا في زمانهم هل يقال القرآن في تقصير لأن هؤلاء يحتجون بالقرآن بآيات من القرآن جواب لا إنما العيب هو في رؤوسهم وإلا فالذين يقابلون الخوارج هم المرجئة وهم طائفة منحرفة هؤلاء الذين يقول غلاتهم لا يضر مع الإيمان ذنب لا يضر مع الإيمان يقول إيمان أفجر الأمة كإيمان جبريل أو للمرجعة هؤلاء يقابلون خوارج هؤلاء يحتجون بآيات من القرآن الكل يحتج بآيات من القرآن أكل عبرة بفهم من بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خطبوا بالقرآن الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا العبرة الطريق أيها الأحبة بعيدا عن الأصوات التي تعلو أصوات الجهال كل يرمي بجهة هذا يرمي التقصير على المسؤولين وهذا يرمي على الدعات وهذا يرمي على العلماء وهذا يرمي على المجتمع برمته وهذا يرمي على رجال الأمن وهذا يرمي على لا لا قضية أن هذه الضلالات وجدت منذ زمن الصحابة رضي الله عنهم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين فهؤلاء لم يريد الله أن يطهر قلوبهم فيسأل العبد ربه دائما الهدايه ويخاف من الضلال وأسباب الضلال ويبتعد عن أسباب الفسق لئلا يكون ذلك سببا لغوايته وما يضل به إلا الفاسقين وإذا كان العبد في حال من الفسق فمعنى ذلك أن انتفاعه بالقرآن سيقل ويضعف بلا شك لأن ذلك قد ذكره الله تبارك وتعالى والحكم المعلق على وصف هنا ضلال فسق الوصف والفسق والحكم هو الضلال لهؤلاء الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه فلذلك الإنسان أيها الأحبة يحذر دائما ويراجع قلبه ويراجع عمله ويراجع نية دائما ألا يتكلم إلا بنية والا يعمل إلا بنية والا ينظر إلا بنية ويدع الفضول من النظر والكلام والخلطة ويبتعد عن أسباب الشر جميعا ولا يعرض قلبه للفتن من أجل أن يلقى الله ويفارق هذه الحياة الدنيا سالما من الشر والضلال وأسباب الضلال ولا يقول أحد أنا أثق بنفسي وأثق بإيماني وأثق بعلمي ثم بعد ذلك يتعرض للشبهات أو الشهوات ثم ينتكس ويضل ويكون مركبا للشيطان نسأل الله العافية اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه ونحمد وصحبه